يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا, له ولا تجهروا بِالقَالِ كَجَهْلِ بَعْضٍ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وأنتم لَا تَشْعُرُونَ